ووين للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا أولئك في ضلال بعيد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 ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكروا بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم, يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبلاءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء مبين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 افوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَثَرْنَا وَقَالُوا إِنَّا كَثَرْنَا بِمَا قُسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِى اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى قَالُوا إِنْ آنَتم إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا أن تَصُدُّونَا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 وَلَ اللهسَْ ليتَوَككَّل الْمُتَوَككِلُون وَقَالَ الذيينَ كَسَمُولِسُرين لَ نُخْلِدََّكُمْ مِنْ أَمْضنَا ذَوْلََودٌُ أو أَوْلَ تَْودٌ النَّسِي مَِّنَا سَحَا إلَيْهِمْ رَبُّم لَنُملِكَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمْ أَمْوَامًا مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَخَافَ عِيدًا وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مَنْ وَرَاءَ إِذًا نَمُوّ وَيُسْقَى مِنَ الْمَاءِ الصَّدِيدِ يَتَجَرَّعُ وَلَا يكاد يسيره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 اجزعنا ام صبرنا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق وواعدتكم فاخلفتم وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا كَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِخِي إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ ان الظالمين لما ذاب الين وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها باذن ربهم تحيتهم فيها سلام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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة يتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي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 قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال يا الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 فَمَنِ اتَّبَعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ وَيُرِيدُ زَرْعًا عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا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 وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل ويسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا أتقبل دعاء ربنا أعفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب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 وَأَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ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 إن الله عزيز ذو تقام يوم تبدل الأرض ويرى الأرض والسماوات وبرزون الله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيل من قطران وتغشى وجوههم ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سري الحساب هذا بلاء للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليعلموا أن هو إله وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ